السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيبتني هود هكذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال له بعض أصحابه الكرام يا رسول الله ش ب ت يعني ظهر فيك الشيء يقولون له ذلك ملاطفة ومحادثة فقال عليه الصلاة والسلام شيبتني هود ما قصة سورة هود ومن هو هود عليه السلام وما هي المواضع في سورة هود التي كانت أشد تأثيرا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما هو تدبر القرآن وكيف كان حال الأنبياء مع أقوامهم وما هي السور التي سماها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخوات لهود فإنه قال شيبتني هود وأخواتها وما هو حالنا اليوم مع القرآن ونحن في شهر كريم هذا ايوه لحب الكرام باذن الله ما نتناقش معكم حوله اليوم في برنامجنا مسافرون فنتحدث عن شيبتنيهود فمرحبا بكم معنا السلام عليك السلام عليكم خالق الشيخ عبد الرحمن طبعا يا شباب الكلام على تدبر القرآن كلام طويل يعني وكون الإنسان يتحدث عنه في فرحة حلقة لا تتجاوز 25 دقيقة يبدو لي أنه ظلم للموضوع لكن كما يقال حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق القلادة مش لازم تكون طويلة جدا وفيها يعني زيادات إذا أحاطت بالعنق خلص تسمى, تسمى قلادة الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن كما أنزل بقية الكتب وهو كلام الله سبحانه وتعالى كما أن التوراه كلام الله والإنجيل كلام الله والزبور كلام الله كذلك التوراه هي كلام الله وهذا الكلام بلا شك مادام ا ن ه كلام الخالق يكون أشد تأثيرا لن ا ت ك ل م عن تأثير القرآن على على غير المسلمين حتى الأعاجم الذين لا يفهمون اللغة العربية يتأثرون بالقرآن يعني لما أرسل لما قرئ القرآن على النجاشي مثلا تأثر به وبكى حتى تحدر الدموعه على لحية إلى آخر لن ا ت ك ل م عن ذلك حتى إلى اليوم تأثير القرآن لا يزال, لا يزال موجودا أمر الله تعالى بتدبر القرآن فقال الله جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن ثم قال أم على قلوب أقفالها يعني هل القلوب مقفلة ما هي قادرة تدبر القرآن ولا تفهمه وقال الله سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليش يا ربي أنزلته إيش الغائم من ذلك ل ي د ب ر و ا آياته حتى يقرأ الإنسان والله عليم حكيم يتدبرها يقرأ خلق السموات والأرض بغير عمد ترونها يتدبرها يقرأ مثلا و ا ل س ر ق والسارق وقت عيدية هما ا ح ك ا م فقهية في التعامل مع السراق يتدبرها أفلا يتدبرون القرآن ليتدبروا آياته النبي عليه الصلاة والسلام قال له أبو بكر يوما قال يا رسول الله شبتا والنبي صلى الله عليه وسلم بالمناسبة ما كان ف ي ا ل شيء كثير يعني هو مات ولحيته عليه الصلاة والسلام ليس فيها إ ل سبع ش ر ة ش ي ب ه ا ص ل ا يعني وحتى من حب الصحابة له حتى عدد الشيب اللي فلحيتها ي عدينه 17 حبة اللي كانت ف ي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله شبت قال شيبتني هود وفي رواية قال ش ي ب ت ي هود وأخواته قيل أخواته جاءت في حديث آخر الواقعة والمرسلات وعمة ويتساءلون وإذا الشمس كورت قيل هذه هي أخواته كما جاء في الحديث طبعا ذكر الله تعالى الشيب في آيات أخرى كما قال ل ه جل وعلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا شيب. شيب. يعني يوم القيامة بالصيحة والفزع الولدان الشباب يعني يتحولون إلى إلىى إلى إلى شعور بيضاء من شدة الفزع يوم تضع كل ذات حمل حمله إلى آخر قال يجعل الولدان شيبا الشيب أحيانا يكون سبب ظهوره غير الكبر السن حاله نفسية مثلا فزع يصيب الإنسان ا و بعض الناس أحيانا تجد الشاب مثلا في, في العشرينات في أواخرها أو في ا و ا ل الثلاثينات وفي الشيب فتقول يا أخي أنت شيبت يا فلان فيقول يا أخي شيبتني الدنيا وش معنى يا أحمد شيبتني الدنيا؟ شيبتني الدنيا من هموم المشاكل أنا هموم ومشاكل الدنيا شبت يعني مثلا مات أبي وأنا صغير وبعدين تحملت أخواتي والأنفق عليهم وبعدين واحدة من أخواتي مدري ما حصل لها وبعدين يا أخي فصلت منظيفتي فهو من شدة الهموم والهم والغم والفزع المتتابع عليه شاب قال شهيبها ا عبدالعزيز أحيانا يقولون من الحرص الواحد ي ش ي ب أحسنت أحيانا, إيه أحياناً إيه إعطاء بعض الأمور أكبر من حجمها ربما أيضا وشدة الحرص عليها وإعطاء الأمور اهتمام أكثر مما تستحقه ه ي أحيانا يصاب ا ل ا ن س ا ن بشيء من ذلك لكن السؤال يا جماعة طبعا بالمناسبة الشيب يقولون ا ن ا أ ص ل الشعرة يقل فيه التغذية يقل فيه الماء ا و كذا البصيلات فتتحول إلى بيضاء بدل ما تكون سوداء القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد لماذا حدد النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما تكلم عنها قال شيبتني هوت إيش ما قال شيبتني مثلا مريم يعني سورة مريم ولا يوسف هو يوسف نبي أيضا إيش ما قال شيبتني سورة يوسف ا و سورة محمد التي عليه ذكر فيها عليه الصلاة والسلام لماذا حدد النبي صلى الله عليه وسلم هود يا أخي سورة هود إذا تتبعت آياتها تجد فعلا فيها من العبر ومواقف الأنبياء شيئا ليس موجودا في السور الأخرى لذلك إذا قرأها الإنسان وأحضر قلبه لا يملك غالبا دمعه من أن يبكي من شدة ما, ما يرى فيها من عبر من أعظم ما ورد في سورة هود الكلام عن الأنبياء يعني خذ مثلا الله سبحانه وتعالى تكلم عن لوت عليه السلام وهو يدعو قومه إلى العفة الذين أوه. كانوا يأتون الذكران من العالمين ويذرون ما خلق لهم ربه من أزواجه يقول الله سبحانه وتعالى عن هوت. هوت لوت لوت طبعا كان في بيته وعمه أخو أبيه هو ا ب ر ا ه ي م عليه السلام أوه. إبراهيم هو عم لوت فذلك ل و ط جده آزر فآزر كافر وإبراهيم مسلم وابن أخ إبراهيم مسلم اللي هو لوت ف ل و ط بعث إلى قرية وإبراهيم عليه السلام في, في قرية أخرى الملائكة قبل ما تصل إلى لوت مرت بإبراهيم يقول الله سبحانه وتعالى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى لما جاءت الملائكة ودخلوا على إبراهيم ما يدري أنهم ملائكة جاءوا في صورة بشر فوضع لهم طعاما كما قال الله تعالى فجاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا ت ص ل ا إليه حط الطعام و ض ي و ف جارسين كذا ما أ نكرهم ا ن ك ر ه ا ل ف ع ل كيف ما تأكل من طعم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط إحنا ملائكة ترى إحنا ملائكة إحنا جينا ل ا ج ل تعذيب قوم لوط ج ي ن ا بالعذاب لقوم لوط لكن تبجيا لك يا إبراهيم مررنا بك نبشرك بغلام عليم ا إبراهيم كبر سنه تعدى ا ل ث م ي ن ولم ي ر ز ق بأولاد فجاء إليه الملائكة هذا كل في سورة هوت وقالوا لي إبراهيم ترى أنت سترزق بولد يعني اسمه إسماعيل وامرأته قائمة فضحكت يعني فرحت بذلك إلى آخر ه ف ش ا ه د إبراهيم قال الله تعالى عنه ولما سكن عن ا ب ر ا ه ي م الروع يمدر أنهم ملائكة وكذا الحمد لله يعني ذهب الروع والرجال في بيتي أربعة ولا خمسة يعني لو كانوا لصوص والناس بيقتلوني وأنا رجل كبير في السن فلما سكن عن ا ب ر ا ه ي م الروع وجاءته البشراء البشراء بإيش؟ بالولد. بالولد. بالولد قال الله يجادلنا في قوم لوط كيف يجادلنا في قوم لوط يشفع ق و و ل ن ي عنهم يقولون لما قام الملائكة بيمشون جاء إبراهيم وأمسك جبريل قال رأيت إن كان في قرية في القرية التي أنتو ستهلكونا رأيت إن كان فيها خمس م ة مؤمن هل تهلكونها قال لا قال رأيت إن كان فيها مئة ويمسكه ما يريد يذهب لإهلاكهم قال لا نهلكها قال رأيت إن كان فيها خمسون مؤمنا تهلكونها قال لا قال فإن فيها مؤمنا واحدا لوت لا, لا تهلك هذه القرية فيها ل و ط فقال الله تعالى ولما سكن عن ا ب ر ا ه ي م الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم ل و ط إن ا ب ر ا ه ي م لحليم ا و ا ه منيب ثم قال الله يا إبراهيم أعرض عن هذا ما يحتاج الجادل ا ح ن ا أدرى إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود وفي رواية أخرى ذكر الله تعالى أن في آية أخرى ذكر الله أن الملائكة قالوا لإبراهيم لن ا نجي ن ه و ا ه ل ه إلا امرأته وكانت م ن الغابري امرأة لوط فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يقرأ قصة ا ب ر ا ه ي م ويعيش اللحظات الرعب والروع التي عاشها إبراهيم وشدة فرحه بولد سيتي ولده كبير ثم شدت فزعه ورحمته بابن أخيه ل و ط بلا شك أنها عليه و ا س ل ا م يتأثر ذكر الله تعالى فيها أيضا قصة ل و ط قال الله تعالى لما جاءت جاء الملائكة طبعا الملائكة بالمناسبة يعني حسان الصورة وحتى لما يتصوروا بصورة بشر صورة بشر جميلين فجاء الملائكة ودخلوا إلى لوت يوم شاف الشباب الحلوين عنده قال هذا يوم عصيب الله يعني على الدشير اللي عندي هالمساق <تصفيق> وكان قوم فساقا يأتون الذكران إذا شابوا يعني شابا حسنا جميلا ثارت غرائزهم أكثر ما تثور على النساء فلما رأاهم قال هذا يوم عصيب الله عدها ي اليوم بخير قال الله وجاءه قومه يهرعون إليه من اللي خبر قومه إن في ناس شباب حسنين امرأته ا م ر ا ت ه ما هي مضبوطة وذهبت صحيح. إلى قومه وقال ترى ف ي شباب حسان عند ل و ط تعالوا فلما جاءوا لوت حاول أن يدفعهم عن, عن, عن, عن ضيوفه طيوفة. وما يدري أنهم ملائكة إلى الآن لكن الكثرة تغلب الشجاعة يرما ي أ ت ك مئة و ا ن ت واحد صحيح. تبقى أنك بشر إلا أن يمدك الله تعالى بقوة يقولون فلما جاءه قومه, قال الله فل... وجاءه قومه يهرعون ا ل ي ه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء ب ن ا ت هن أطهر لكم هؤلاء بناتي قيل المراد بها هؤلاء زوجاتكم فإن كل نبي يعتبر أبا لجميع أمة مثل ما قال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم فيقولون مدام أن عائشة هي أم المؤمنين وخديجة أم المؤمنين معناها النبي صلى الله عليه وسلم زوجها أبو المؤمنين صحيح. هي أصلا ما صارت أمهم إلا لأنها زوجة النبي عليه الصلاة والسلام و بالتالي هو في حكم أبي أبيهم لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بالمناسبة صحيح. هو محرم لجميع النساء يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم جلس مثلا عند أم حرام ب ن ت م ل ح ا ن زوجة بعض الصحابة أو جلس ما يعتبر عند النبي صلى الله عليه وسلم و الحكم في الخلوة كما هو عند غيره ل أ ن عليه الصلاة والسلام هو في حكم أبيها صحيح. كما جاء في ا ل ا ي ة أمهاتهم وفي قراءة بن مسعود وهو أبوهم فالشاهد قيل إن لوطن يقول روح لزوجاتكم وقيل إنه كان يحدث رجلين عظيمين منهم وكان هذان الرجلان قد تزوج بنتيه ثم لما ظهر منهم الفسق سحب بناته فهو م. يقول برجع لكم زوجاتكم لكن اتركوا الضيوف فكوني من شركم وفي الآية الأخرى قال يا قومي تقول الله ولا تخزوني في ضيفي لا تفشلوني عند ضيوفي يا شيخ أنت الآن لو تعزم لك ضيوف ويدخل ولدك ربما ويتكلم على واحد من الضيوف يقول لي مثلا أنت ما ن ت برجال أن أع... يعني عددت يهانة لك أنت صح ا ل ب ي ت و ل لا لا تقول يا ولدي لا تفشلني عند ضيفي فكيف بضيفك أن يأتي ي يا رجل ا ل ي يقع عليه بالفاحشة قوية هذه, هذه ما تحتمل أ ب د هذه م ا يعيش بعد <تصفيق> مشكلة فلوط قاعد يقول لا تخزوني في ضيفي ثم يلتفت يقول أليس منكم رجل رشيد أنت يا ما فيكم أحد عاقل وفي آية أخرى أنه قال قال لو أن لي بكم قوة يأليتني أقوى بس والله لا أضربكم كلكم أطردكم ا و آوي ا ل ى ركن شديد أوليت عندي ركن قبيلة أصرخ بهم ي ج و ن القبيلة ويطردونكم الملائكة تكلمت عند ذلك قالوا يا لوط إنا رسل ربك إ ن ملائكة بدري عليهم يحركوننا إنا رسل ربك لن يصلوا إليك ا ح ن ا ملائكة ما يقدر ي ح ر ك ن ا ا ح ن ا ا ص ل ا بجناح جبريل يشيل قريتكم كلها ويضربها إنا رسل ربك لن يصلوا إليك طيب ا ي ش المطلوب مني فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يرتفت منكم أحد إلا ا م ر ا ت ك وفعلا جاء لوط عليه السلام بالليل وسار بأهله إلا امرأته كانت تلتفت فأصابها العذاب لما نزلت الصيحة بقوم ل و ت يا أخي النبي عليه ا ل ص ا ة والسلام هو يقرأ هذه الآيات ويتخيل أن لوطن عليه السلام أخوه في الدين وأيضا هو ا ن صح التعبير يعني مماثل له في الوظيفة فإن كلهم وظيفتهم النبوة فهو يتكلم عليه ا ل ص ا ة والسلام عن, عن نبي مثله بعث وجاء أهل وحي ونزل عليه كتاب فلما يلاحظ إيش اللي أصاب لوط يا الله وأصاب إبراهيم وأصاب, وأصاب هودا وأصاب صالح وأصاب فيتأثر النبي عليه الصلاة والسلام ويهتم ويغتم لحال قومه فيشيب ر ا س ه فقال شيبتني هود أحيانا نتسأل ب عبد الرحمن سبحان الله السبب اختيار رب العالمين لبعض الأشخاص ويجعلهم أنبياء ويجعلهم رسول يعني في ناس صالحين برضو ف حياته مثلا قبل الرسول مثلا لماذا ي ع الله سبحانه وتعالى اختار يعني اسماء معينه نفس الفكر ا ل ل ف بالي ع ن ي نفس السؤال <تصفيق> يعني قصدك ليش مثلا الله تعالى اختار محمد بن عبد الله بن عبد <تصفيق> المطلب ولا اختار أ ب و بكر الصديق صح. ولا اختار ع م ر بن الخطاب ليش اختار محمد صلى الله عليه و ا وسلم ليش ما اختار غيره طبعا الله تعالى يقول الله يصطفي من الملائكه رسلا و ومن الناس الملائكه فيه رسل مثل جبريل صحيح. رسول ياتي إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم محمد ياتي وفي رسل اخرى اخرين بالمناسبه مم. ترى ليس فقط ج ب ي ل اللي ينزل ا ل و ح ي على النبي ص س ل ا م بل مجموعات اخرى من ا ل ك كانت ن ز ل بوحي لكن اشهرهم ج ب ي ل ا ل ك ينزل القران ولا في ملائكه ت و ن ا ل النبي ع ل ص س ل ا م أ م ر و ن ه ب ا ش ا م ب ل الله تعالى فكلها ا ص ف ا و ا ت ا لكن اعلم ان الله تعالى عليم حكيم فالله جل وعلا لا يختار و ا نبي من ا ل أ ن ب ي ا ء ا ل ا بناء على ي علم ن ي ع سابق عند الله تعالى بقدرة هذا النبي على الدعوة بتميزه على غيره في التأثير بإخلاصه وقربه ل الله سبحانه وتعالى لذلك كل هؤلاء الأنبياء قاموا بما أوجب الله تعالى عليهم وإلا ما نقول إن الله تعالى يعني كان المفروض يختار أبو بكر لكن ا خ ت ا ر لا الله جل وعلا كما قال ل ه تعالى وقالوا لو لا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ل أ قريش لما نزل القرآن ب د و ا يقترحون قالوا والله شوف لو الله بيجعل نبي كان جعل فلان نبي ب د و ا يقترحون قال الله أهم يقسمون رحمة ربك هم اللي يحددون وقال في الآية الأخرى الله أعلم حيث ي ج ع ل رسالته صحيح يا أخي الله أدرى يا أخي يختار من النبي تتحكمون فينا حتى بالنبوة تقولون اختر هذا يا ربي وترك هذا الله أعلم حيث ي ج ع ل رسالته فهذا مما شيبه عليه الصلاة والسلام قصة لوط قصة ا ب ر ا ه ي م من, من ضمن ما شيبه قصة شعيب مع قومه ويدعوهم إلى الأمانة يعني شعيب عليه السلام يدعو قومه ولا تنقسوا المكيال والميزان يعني لا تلعبوا بأموال الناس ولا تعبدوا الآلهة كانوا يعبدون شجرة عندهم يسمونها الأيكة الأيكة يعني هي الشجرة العظيمة المتشابكة الأغصان فكانوا ي ت و ن ي ع ب د و ن ه ا ف ك ا ن و يبهم يقول يا جماعة ترى حرام تعبدونها فقالوا له قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وهذا ترى قمة الاستحقار لمن أمامك مثل مثلا لما يجي مثلا عبد الرحمن ويجي يقول يبانا مثلا ترى أبغى كذا وأصلح كذا وخلاص موافق بعدين يقول يا رجال ما ا دل يشتقل و بس روح روح كأني أقول ا ن ا لاحتقاري لك ما ودي أفهم كلامك أصلا ولا تستحق من يستمع لك ما عندك هذا سالفة ما عندك سالفة هذا اللي فعله قوم شعيب يقولون ما نفقه كثيرا مما تقول ما نفهم وش تقول ثم قالوا وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لو ل ا ع ن د قبيل جماعتك. يحمونك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز شوف قمة ا ل إ ه ا ن خ تتأدبوا على الأقل م ع ق و ل و ما نريد نتبعك خلاص كونكم ت ه ز ئ و ن و ت ق و ل ما نفقهك أنت ما, ما احنا خايفين من جماعتك ولا أنت لست علينا بعزيز ثم قالوا له ا في الآية الأخرى قالوا يا شعيب أصلاتك استهزاء بالصلاة تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء ا ن ك ل ا ن ت الحليم الرشيد شو يا أخي قمة الاستهزاء تخيل يا أخي واقع النبي ص ل الله وسلم وهو يقرأ هذه الآيات وهو يصلي الليل ويتخيل أخاه شعيبا صحيح. وهو يقول ا م ن و ا اتقوا الله وهم يقولون ص ل ا ت ك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن و ع الاستهزاء ما هو شعور النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ مثل هالكلام وال والهم والتعب الذي أصاب الأنبياء السابقين هو كان يحس نفس شعور نفس يحس ا ن ه مثلهم وبالتالي يا أخي لا تلومهم لما يقول عليه الصلاة و س ل ا م شيبتني هوت أنا لما ا ق ر أ هوت أشعر بمشاعر كثيرة جدا مشاعر أولئك الأنبياء بعدين ف ي اختلاف في المشاعر ف ي شيء مفرح ف ي شيء محزن دائما أحسن وأيضا يتخيل عليه الصلاة والسلام أنه ربما أصابه مثل ما أصابه صح. لأن يعني الله تعالى يقول فاصبر كما صبر أ و ل العزم من الرسل معناه يا ربي أنا احتاج ا ن ي أصبر سيصيبني مثل ما يصيبهم فهو عليه الصلاة والسلام ي ت ر ق ب إيش اللي بيحصلهم ما يعلم الغيب يمكن <تصفيق> قومي يفعلون لي مثل هذا ف لا يعلم ذلك من أعظم ما هو مؤثر في, في سورة هود موقف بين أب وولده فعلا هو مبكي هذا نوح عليه السلام يدعو قومه 950 سنة وبعدين خلاص ما, ما, ما, ما آمنوا ما قال الله وأوحي إلى نوح إن أنه لن يؤمن من قومك ا ل ا من قد آمن خلاص يا نوح أنت أسلم معك 12 ل ن الله تعالى قال وما آمن معه إلا قليل قيل إنهم 12 وقيل 42 أكثر عدد قيل 86 فقط اللي ا م ن و ا ب 950 سنة ما فيه لـ 96 الرجل ب س اللي أ س 950 أصل. سنة في 950 أنا لو جارنا ماين 9 سوفق هذا يومين <تصفيق> لو تنصح جارك فعلا مرة ي ه ي و م ي ن وزعلت م ن ن هذا 950 سنة فشوف الآن لما قال الله تعالى لنوح ترى خلاص يا نوح نحن نعلم ا ن قومك ما يفيد فيهم دعوة طيب ا ذ ن يا ربي ماذا ا ف ع ل قال الله اصنع الفلك باعيننا ووحينا اصنع فلك اصنع سفينه ما قال نوح ليش ا ر ب اصنع السفينه ا ح ا في البر احد يصنع سفينه في بر لا ما قال طيب البحر بعيد ليش ي ربي ما اذهب واصنع السفينه ق ر ي ب ة من البحر لا اصنع في ا ل ر سفينه اصنع في ا ل ر سفينه سمعنا وطاع شوف ا ل ا س ت ج ا ب ة فصنع السفينه فجعل قومه يمرون عليه ي ق و ن صرت يا و ح ج ا ر تركت الدعوه و ا ش ت غ ل شغله نجار مم. وكانوا يقولون لأنت لا مجنون تصنع سفينة في البر كيف بتوصل سفينة للبحر أنت مجنون وكان قومك يقول الله وكلما ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون الشاطر اللي يضحك في النهاية فسوف تعلمون من يأتيه عذاب ي خ ز ه ويحل عليه عذاب مقيم قال تعالى حتى إذا جاء أمرنا قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين خذ الأسد واللبوة خذ الحمار والأتعان خذ ذكر الهر والأنثى خذ منك حتى تحفظ الكائن البشر الحيوانات يقول الله جل وعلا من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن قال الله وما آمن معه إلا قليل شوف الآن الموقف العاطفي قال الله وهي تجري بهم السفينة لأنه انفتحت السماء بالمياه والأرض تنبع م ا يعني تخيل ليس فقط السماء ت الأرض ا ل ا ن يا أخي جدة لما نزلت عليها السيول فقط السماء ا م ط ر ت لمدة ساعة أو ساعتين وحملت السيارات شوف الآن أرجع المواقع الفيديو في ا ل ا ن ت ر ن ت شوف سيارات تجري سيارة تجري فما بالك بهم هم, هم أوادم وإبل وغنم وبقر شيء اللي بيحصل فيها فيقول الله وهي تجري بهم السفينة في موج كالجبال نوح والسفينة قاعدة تضرب يمين أصراخ والناس يغرقون وأطفال وحيوانات تضرب في بعض فإذا به يرى ولده وفلدت كبده الولد يصحى يطلع من الموج تاره وينغم س ت ا ر ه ويغرق ويحاور يتمسك في أشجار فلما رآه قال الله ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين ولدي تعال اركب ابني و ل د ي يا أخي هذا قطعت قلبه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين الولد ما قال إ ي والله يبا أرجوك أحملني لا الولد كافر متكبر ومتكبر قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء سأصعد على جبل وأنجو نوح ا ل ش ي ب ه الكبير ينظر إلى ولده قال لا عاصم اليوم من أمر الله ا ل ا من رحم أولدي ر ك ب أرجوك أرجوك وإذا يقول الله وحال بينهما الموج فكان من المغرقين غرق الولد وقيل يا أرض بلعي ماءك ق ا م ت الأرض وشفطت كل الماء ويا سماء أقلعي وقفي وغيظ الماء يعني جفت الأرض وقضي الأمر واستوت على الجود وارتفعت السفينة فوق جبل وقيل بعدا للقوم الظالمين انتهت القصة لكن بقي نوح في قلبه منظر ولده و ه يغرق صح. لأن الله تعالى وعد نوحا أنه ينجيه أهله طيب يا ربي ما هو ولدي ما نجا أنت قلت نجيك أنت وأهلك طيب ولدي ما نجا نوح يريد يتكلم ويعني معظم ويعترضوك. الله يعني يا ربي كيف تغرق ولدي ما أنت قلت نجيك قال الله ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي ما قال وأنت قلت لي لا, لا شوف الأدب ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين يا ربي ترى ولدي من أهلي وأنت وعدتني تنجيهم أنت اللي حكم وأنت أحكم الحاكمين نزل رأسه قال يا نوح إ ن ه ل ي س م ن ْ أ ه ْ ل ك َ إ ن ه ع م ل غ ي ر ص ا ل ح هذا كافر ما ننجيه أهلكم المؤمنين بعدين قال الله ف ل ا ت س ْ أ ل ل م ا ل ي س ل ك ب ه ع ل م ٍ إ ن ي أ ع ِ ذ ك َ أ ن ت ك و ن م ن ا ل ج ا ه ل انت و ح نبي لا تسأل سئلة م ا تصلح ما قال نوح طيب كيف من أهلي يا ربك ممكن ن يؤ... ما جلسي ناقش قال إني أعوذ بك ا ن ا أسألك ما ل س لي به علم وإلا تغفر لي يا ربي سامحني على هالخطأ وإلا تغفر لي وترحمني أ ك م من الخاسرين شوف الله تعالى إذا العبد اعترف وانكسر رحيم به صحيح أنت و ل د ك وأنت وأنت بشر ما عندك الرحمة اللي عند الله تعالى لو ولدك يأتي ويعطيك دمعتين ويعتذر والله يا شيخ تنسى القضية كلها صحي فما بالك يا أخي بالله اللي هو أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا ح ي ونوح يقول يا ربي سامح فيه سؤال ل ه بخصوص الحيوانات كل زوجين اثنين أي كيف كان مدى التوالف بين الحيوانات مع بعض في سفينة واحدة احسنت يعني ليش الأسد ما أكل الغزال مثلا النمر ليش الذئب ما أكل الشات مثلا وطبعا هذه لها حالة معينة يعني الله تعالى لما جمعهم نوح جعل الله تعالى الميزات التي كانت موجودة فيهم الطبائع ا ل ل ي حب الافتراس والغرائز, والغرائز والافتراس ولا أيضا عدم استئناس الأسد وعدم استئناس النمر والفهد وغيره لكن الله تعالى غير هذه الغرائز للحظات بلا شك و كان ممكن زي ما تفضلت في السفيرة الأسد يهجم على الغزال ويهجم على الشات والذئب مدري يا كل الحيوانات و... لكن الله تعالى يفعل بها ما يشاء المقصود سبحان الله في هذه الآيات يعني في سورة هوت يدلك يا أخي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن بروح تختلف عن أرواحنا ا ويقرأ بمشاعر تختلف عن مشاعرنا وهو يقرأ عليه الصلاة والسلام وعنده من التأثر ما ليس عندنا لذلك أوكي. يشيب رأسه مما يقرأ صلى الله عليه وسلم هل نحن اليوم صراحة يعني لما نقرأ القرآن قصص الأنبياء نعيشها نقرأ وصف الجنة وصف النار نعيشها نقرأ الآيات في التعامل مع الوالدين هل نحن نعيشها ن ق ر ا أشياء تتعلق بمثلا خلق السماوات والأرض والجبال وعظم الخلق هل نحن نعيشها أحمد. بعضهم يا عبد الرحمن ي ع ت ذ ر يقول لك يعني أنا ن ا لو أسمع قصة حصلت قبل سنة أو سنتين ا و أسمع قصة حالية ممكن أتأثر فيها أكثر ما أتأثر في شيء ص ا ي ر قديم مثلاً و سابق ا ن ا ما عشت العصر هذا ولا ولا عشت فيه فأكيد أني ما راح أتأثر مثل تأثيري في الزمن هذا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم والمعاصري ا ل ه في ذاك الزمن كانوا يتأثروا لأن العصر قريب منهم أو الأحداث قريبة منهم يمكن هذا يكون السبب حلو ا ح م د هذا أ ي ض ا نقطة مهمة وهو أن بعض النا س ف ع ل يتأثر لما تقول لك حادثة موت واحد مات في حادث سيارة ولا مات بمخدرات يتأثر أكثر ما لما تتكلم عن واحد مات في القديم سقط من على بعيره صح. مثلاً و ل ا وصحيح لكن برضو ندعو ا ا م للتأثر فيما يتعلق بالأشياء المشتركة مثل م ث ل ا تأثيرنا بدعوتهم م. تأثيرنا مع رحمة نوح بولده وإعراض ولده عنه نتمكن الكفر من قلبه ونسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يتدبرون القرآن بإذن الله تعالى الله يجزيكم خير ا ش ب ا ب الله يحفظكم أنتم أيضاً ل ل ح ب الكرام أسأل الله يجزيكم خير ا ل ج ز ا ء على يعني متابعتكم وإنصاتكم وأسأل الله تعالى ن يجعلنا ج م ي ع ا ممن يتدبرون القرآن ويعملون به لإقان آخر إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته